ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واختق لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب وحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإن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 وَإَِّا تعَقن عَنْهُ مُ بتِق إ رَحْمَةٍ روَبِّكَ تَغْجُوهَا تَقُ لَ قَوولًا مَيسُور وَلَا تَج يَدَت مَغْولة لاعُ قِكَ وَلاَا تدصُطُهَا كلُ الْبَشْق فَ تَقَ مَلومًَا إن ربك يرسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم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 وَمَنْ قُتِلَ مَغْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا وَلَا تَقْرَبُوا مَا لَيْسَ بِالْيَقِينِ إِلَّا بِالَّتِي هي أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ الْغَائِبَ شُدَّةً وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إن العهد كان مسؤولا وأوفوا التيل إذا أكلتم وزنوا بالقصطات المستقيم ذلك خير وأحسن تاولا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبطر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا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 ولا تجعل مع الله إلى يناخر فتلقى في جهنم فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأخذكم ربكم بالبنين واتخذ منها الملائكة إناثا أَكُم لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيهَا لِلْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا تَقُولُونَ إِذًا لَّبَغَوْا كَمَا لا تَقُولُونَ إِلَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوان كَبِيرا يُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيْهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيما غَفُورا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فِيهِ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّشْدُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وقرا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 انظر كيف ضربوا لك لمسا لفضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاة لما لمبعوثون خلقا جديدا